عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع.